وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ إِيمَانًا بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ هو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستعوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 وجعلوا له من عباده الجزء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بلات وأصفاكم بالبين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا وَرَدَ عَلَى الرَّحْمَنِ مَتْنًا غَرَّ وَجْهُهُ مُسْتَبِدًّا ظَنَّ وَجْهُهُ مُصْفَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَاءَ كَتَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ وَحَمَانِ إِنَاثَ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَامُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ نَعْبَدْنَاهُمْ ما, مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ انهم الا يخرصون ان اتيناهم كتابا من قبلهم فان به مشتمكون بل قالوا ان وجدنا ابا انا على امه واننا وإ